يشينها قلطة الغالي على الغالي، ما عاد ينفع أدواها لو يتاويها لا من عدوي يمكن أشوالي ولا من يبدر على قلطها وأديها ما هي كذا تصبح وتمشي على بالي لا منها ولا أدري ويلة أو اديها. وأكثر ما يفرع لي يجيح الغالي وبسمع يبسى على نفسي طواليها وأكثر ما يبحث خفاوي يسلم من الحال لاتما أنت فرسكها وتليها أشرح على هذا في جوالي ولا على قائمة نسمة وساميها ولا علم لي يوم المرقب العالي وشماكتبه يوم حول من حلويها جودا على الحمولة والحمل التالي وما المطاعها وما يبنيها يخاف بعد اليوم عرابه وطوال ما يسمح الوقت لأجل تاليها لكن لما وصلت الدار يا خالي فندع اللي والساكن فيها وقلنا المدينة وهال على تحرري ومن شدك المدينة قل لها ليها أيش مسجون ولا مهما الخالي احسن واشوف نفسي في بوحيها وقالوا وش فيه متكبر ومتعالي تقول مشغول وعلومهم خفيها كل منجرح من سوايا واحده غالي واللي مسبب جروحه لا يداويها لكن يزيد كررها على حالي تربش فوق الحصاه ما يدليها انا لو أنا عمي اخطا وان جرح خالي سندعي لو بغيته ما يمشيها